فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا نحفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يأتلأكم بالليل والنهار من الرحمن بلهم عبادكربهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحظون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها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 ونرع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 أُفِنَ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دون اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمْمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلَيْهِمْ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعيما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ سَفَهْمَنَا هَاسُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ وَسَفْخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطِّيَرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَأَلْلَّمْنَهُ صَنَعَتْ لَبُوسًا لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ دَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاقِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّحَاعَ صِفَتَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلَى الْأَرْضِ الَّتِي ذَارَتْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ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 فَنَادَىٰ فِي الْمِحْرَابِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْنَاهُ إِلَىٰ رَبِّهِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وأنت خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَضَبٍ وَرَهَبٍ وَكَانُوا لَنَا خَاضِعِينَ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ صَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِرُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإما له كاتبون وحرام على قرية أهلت لها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج وما وهم من كل حدب ينسلون وقشر بالوعد الحق فإذا هي شاخصة الأوصال الذين كذرو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 هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعذا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور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 اِن تَوَلَّوْا فَقُل اَلاَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِن اَدْرِي اَقْرِيبٌ اَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إنه يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَاِن اَدْرِي لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين قَال رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وربنا الرحمن المستعان على ما